প্লিজ টিভি মানবতার সমাধান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 اللهم لمن حمدا الله, الله.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 فلأتا كلبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخفصنا لبغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا, بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصرار إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة, ولي نعجة واحدة فقال أكبر ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطات يَغِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَاسْتَغْفَرَ رَبُّهُ وَ الله اكبر الله اكبر فاغفر لنا ذلك وان له وعندنا لزلفا وحسن منا يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إبنادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعداد ربه أني مسني الشيطان بنصب وعداد وَرَبُّ كُنْدِ رِجِلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ دَارِدٌ وَشَرُودٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّ وَجَدْنَا مُصَادِرًا نِعْمَ العبد إنه أواب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 هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 جهنم ما يسلق لها هذا هذا فليذوقوا حميم وغساق واخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا معخذ لا معخذ بهم انهم صال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 قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم في الملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا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 قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من مطين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني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 قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلمين انه هو الا ذكر للعالمين ولا تعلمن نباهه بعد حين الله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 ড সাকিরের আন্তরিক বার্তা श्य दान जी बृद्धि प्रत्येक दाना जा सबूरी <स्तिवी> कथा पूर्वे जीवन सफलता कुरान तेलावि शैम पालन करज कर তাঁতের মুখের পবিত্রতার মাধ্যম আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম আরো ফজিলত জানার জন্য দেখুন আমল পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 خَلَقَكُم من نفس واحدة ثم اجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك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 نسي ما كان يدعو إليه من قبل واجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قالت آناء الليل ساجدا وقال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 فَلَنَحطّ حق عليه كَلِمَةَ الْعَذَابِ أَمَّا أَن تُنْقِذَ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ إِرْثٌ مِّنَ الْفِرْدَوْسِ غُرَفٌ مِّن ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَّهُمْ غُرَفٌ مِّن فِرَقٍ هَٰذِهِ غُرَفٌ الله نُورٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُهُ تَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ يُشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله نزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَّثَانِي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 سني الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد الله الله يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اتني اتقي وجهه يسو يوم القيامة وقيل للظالمين ذوكوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخسي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل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 ثم ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ ربكم سمع الله لمن حمده um I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 প্রতি শুক্রবার রাত দশটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায় কারণ কুসংস্কার গুলো এইভাবে চলে আসে আসলে সম্মত না সর্ব ধরনের রীতি নীতি আমার দুই পায়ের নিচে মখলেশর রহমান মাদানি। মফি কাজী মহাম্মাদ এব্রাহম আক্রামজ জামান বেন আপ্ত সালা শেষ সাহেদল্লাহ খান মাদান ফারন হোসেনের উপস্থাপনায় স্কারগুলি আমা নাদকার আপনিও হতে পারেন সেই সফল সম্মেলনের সাক্ষী দেখে আমাদের বিডল অনুষ্ঠান জলসায়ে ও লামা প্রতি শুক্রবার রাত সাড়ে নটায় আপন সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস বাংলায়